وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَسْتَقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَذَٰلِكَ ذِكْرٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اذكِرْ بِهِ أَنْتُبِ سَلَفَ نَفْسٍ فِيمَا كَسَبَتْ وَاذكِرْ بِهِ أَنْتُبِ سَلَفَ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَيْسَ لَهَا مِن لَشَفِيعٌ وَإِن تَحَدَّثْ كُلُّ عَدْلٍ لَّا يُظْلَمُ مِنْهَا أُنَائِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا وندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله ونرد اذَٰلِذَٰنَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى ٱسْتَهْوَى ٱلشَّيَٰطِينَ فِى ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ كَٱلَّذِى تَمَّ وَٱسْتُشْيَٰطِينَ فِى ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُمْ أَصْحَٰبٌ يَذْعُنُهُ إِلَى الهدى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لمسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي حَقٍّ وَيَوْمَ يَكُونُ فَيَقُولُ أَهْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ فَخَفِصُوا أَعْنَاقَكُمْ عَالمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وهو الحكيم القبير